بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور باعثرت، وإذا القبور باعثرت. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا ضَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا بيك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك في أي صورة ما شاركك كلا بلت كذبون بالدين كلا بلت كذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كراما كاتبين, كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ في نعيم ان الابراء في نعيم وان الفجار في جهنم وان الفجار في جهنم يصلونها يوم الدين Yaflownaha yawm al-deer Wama haum anha b'ghaibin Wama haum anha